مَا أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيهِ أَصْحَابَ السَّعِير فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِير وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِير إِذَا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 119. فسحقا لأصحاب السعير 110. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير 111. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير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 أمشوا في مناكبها وكرموا الرزق من وإليه نشور أميتٌ في السماء أن يخف بكم للأرض أن يخف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أميتٌ في السماء 111. ونسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير 112. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير 113. أولم الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إن 122. هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور 123. هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن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 119. قل هو الذي ذرعكم في الأرض وإليه تحشرون 110. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 111. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلم نَرَا أُنْذُرُ الْفَتَنَ سِيئَةَ وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ فَاذَّكِّرْ الَّذِي كُنْتَ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ نَهْلَكَ رَبِّي وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرحم فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُوْكُمْ أَظْرَفَ يَأْتِيكُمْ, فمن يأتيكم